إذاعة الله يدغني أنوذا من يعذب منه ما خلقه فده، عذائي الله بالمعني ومن وغير ربي في الدارين لم يفيدن. إذاعة الله كتاب الله يوجيني، نحن وسيرنا تامين مع ذكري ويجري لباقي لا شريك له بنوره والخط والنعمات بالجسد عن قاعني الله ومن غير رضا ولو سري وجاري بلا كدن ولا حسدين إلى آخر ثلاثي واجعل هذه القدرة من أعجب آياتك آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم ومبارك على, على سيدنا محمد وعلى آله وزبي يا من ويبتلي قال الله ويزاق عاد إلا يا زرق والوفاء من سوى سأسى الجفاء أذكره على القباب والخلال وكل ما تعبلي بلا ضلال لودي الكريم قد قسطو في انسس تمالو القسطو ادعو لودي الكريم جمالي اقطار ما تكريم لغير زاد يعشق لاو لا اله الا الله لله شكري الى الجنان وانا لا بي احناني الى يقاد وَرُدْوَانًا ورضوانا وليس رُدْوَانًا سجين رضوان اجل الى اذا ذلك الالال الى شواء باقينا دا كل يدي واردا إلى إلى عيقو دا دا الجميع إبقي الغريبين يمسون لا لقبر الله إلا فد سوا والكم كلول وما حوام اذكروا وقاتل الوفاء وزق ملتضاني الجفاء يوم يتبع سادق نسرق عالانية من ولا كتن في أولابيني وبناج وجلاد الأبجات وجل من آها بسكر إليك من آج بالخواريخ من ولا كتن في أولابيني بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقون بالقول وهم بأمرهم يعملون لقد جعل اقرب من ربك فلا تكونن من المنتهرين قال الله هذا يوم وفي الى الله قد يمدد الناس ديري اجلوا شكر يا وصبري على الدار قبل عتاب الخلد لَمَنُونِي وَغْتَجِ آبِيَ كَسَدٍ وَعَنِّي أَلْبَسِ وَعَيْدِي أَغَذًا إِلَى إِلَى عَيْقُتُ تَوْحِيَ الْكِرَامُ لَدَى اللِّ آمِ وَرَجْ أَغْتُو لَمْ تُغْرِي دَوِيدَ قُلْدَةِ دور الْخُمُرُ وَنِيَةُ الْخَيْرِ عَتَابَ لِلْغُمُرُ لَقَنَنِي إِمُوعٍ لِأَن وخادر إليه مغضيئين ودى إلى إليقة الغدى ومن بغيره انتخاه ماذا هديتيه من معلكين أصلحته كل يديه بالآسخة فصلحته عزب ربي لسواجئاته شواء الوجر عن ابلى غير الله كل مفسد وكل مفسد وكل مفسد امنانيا الناتع بالمصر بالحال والمال ان مضرا يسوغ من اما اذا لا لضر لا اله الا الله وزل لي جزاء ذنبي يوجد صبري يا لغيري من يجور مدل يا الله المقتدر مقدر الرحمان المستير سبحان ربك ربنا العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من في كتابي قلت قال الله هذا يوم يصدق مزلقهم قال هذا يوم يكون قاد لي القران ربي الولي عدن بدا لي في ربيع اوري اذا قرات ايه او اكسرا قاد لي الباقي ثوابا كسرا لم ينغني معي يرث الاحسان والله مني رفع الاوثان لم ينوني ما يرسل امراضا والله مني قبل الاراضا إلا يا قادم من رعاني الاعظم وخاف مني كل من تعظم ادم بالعقب نعى كل من بارزني وقادني الله لمن ادايتني يا رب قذفوري وعند خير راجع شكور إلي يا قد مالكي مرامي فأنت سجل آل والكرام سبب تطري لسوى خير مالك قم بدا أكرمتني ما شاء فعل فعند خير من يسدني قيل النوال قدع سروف فعند خير من يقيد ويسر وقيدني در العادي أجوين فعند خير من يقيد ويعين، من لتني دملك مالك الكريم فعند خير رباتك لمن يرون يقادني إليك يا أباق الجمال فأنت ده جميل مغنين فو كمان نباتني بما يدعو واجب فان باق كن نباتا مجبا اصب انك الكريم الاكرم عينك البدوي والمكرم عند ربي تعالي المصطفى يا مغنيا بخدمتي ان ميد اغنيتني بضع عن الارباب وبمحمد عن الأسباب لله يقضي عبدها توحيد رافع قدمه الى الوحيد عبدها رده عند المدبدين نبين كل مدرك لم يعبدين نبع ما عن المدافل ما سأني وجعد من الغابن وعد لي ربي بالنبي كل ولم ابن دردادكني يقود لي اجري وجزاء رسولي الباقي ووادي نجدى. نجد نجد واد الاكرم الباقي الولي في رمضان وربيع بي سيد قوم سينا ومولانا محمد محمد علي وزيدي وزيدي وبك وبكتابك وبأمينك وبجنك لا اله الا الله بعد حب رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم لوجهك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الا مدخ رجلاء اهل الكريم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 لوجهي الكريم أمزل جميع ما تاب لي وإن عالبر السميع أسأل الله بفل في سير والجر وخارق العاد لوجهك الكريم قل للأعظمات في عادتي ذي والجميع عظمات لك قتابي ساكراً في شركاء ولزعاية تضر دركاء الا يقول موايب سادات لدى العبادات وفي عدات أبل أكام قلمي قل من لوحك يا من وقالوا ان الغربه يجب في كل شيء افضل من اجل ان يكون لك ما ساني اجل ان يكون لك اليوم بخير ذكري يا من اجل ان يكون اجل أكبر رضوانك بشرًا لا يريمًا يقودني بدل ما نبزت من قال لي بما أغزتون وسأل للباقي بغيري سلبي أمن ما قد وفاق مذبين مد العبيد العابيس يمن لوحي في القول والقلب ففاذ لوحي يا قدوب القلب في الغروب العربيه بما دلا ذروا ناجاني العليم والعلام بما بي قد بان فارت من الخير باين واستوى ومن سوا نافع من وسواب علمي يجوب علي من الجنان وسدد القول والنور الجنان الى سواي ان ترفضلاله بل ان ترفضي والاضلاله سبيحان ان لا يقرب منها راجل فلا يقرب راجل الدعا سم رمضان انتمي ما قيل ربي سميع الى اجواء ذات الموتى باغي ماني وجاب صوتا لبا باغ لا يزال حيا موتا نحاني وكوان الخيا عل بد من ابغاني وجد يا يدي سقاني يعلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبداً نسرم وموت نزاني من الولى الباقي القديم علمهم بأنني العبد الخديم عن الذي بقى ولا ينتهي يقابني في أبد ما أشتغي درجتي إن الإلهي أفهمت المنكرين وسواه فهمت قلوب من يترام درما قد وجلت له وجل قمرا أداني الكافنة أتاو وليس لي في لوحه من أجري ما توجرنا بالقول ليوم خاما ساني وجولي هذا الله تبارك وتعالى أن أجل قدر عابه لأسبانه من كل خصيدة ويظهر ذلك لجميع العالمين في الحال والماري هذا الله تبارك وتعالى أن أجل قدر عز ناسد لقائلها عن الشيطان الرجيم وعن كل عديم ضائرين وعن تميمك عيدنا والاخره وان كل زكاوته وان كل مفسده كتب الله تبارك وتعالى ان كاتبه جروبين فراغ من النصارى اجمعين كتب الله تبارك وتعالى ان النصارى يفرون من كاتبه جروبين ومن كل ما يظن أنوئه أو أودوه كذا بلاو تبارك وتعالى أن أجل قديم من غير كداني والحديث كذا بلاو تبارك وتعالى أن أجل قديم مقام غذوه الله عليه تبارك وتعالى كذا بلاو تبارك وتعالى أن جد كل من بان فلا بالمناجاهاتي وابدا اغناي يدي سالي لاهي بالمناجاهاتي وابدا اغناي يدي انهادي دل علي ولما والاولياء ما لا يدان قوتي وحوليا عذيد فيك قصائد الكرام ولي تقود ابدا خير المرام هديتي مخجلتن كل ملك من كان مناهي انواع الله الملك ما هات وجه الله لي بلا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ب على وسلمه وزيد وسلامتهما ونشر على ابياتي هذه بركات قال الله بارك للباقي بالابهاء في سمني والبيو زبهاي تبعت في سمني لك والثمني دمائي وليتاب زمني كرمني الباقي بقدر تادي ويبنوى لي قادك اللذائب أذكر رواب العلم والأرزاق واللم يدى البناك عن رذائب تنوى خلامي وفؤادي والجسد لسور باق قد عماني عاد لي أن ما يدعو شكر كريم الحمد و رب العالمين ابغا سلامي على الهادي الامين لله انبيا و على سيدنا محمد بابي و لا اغناني الله عن الملوكي بي و بماحي عن السلوكي لالا يقود توحيدي قائد امداعي إلى الوحيد لو واخدها بلامم سكوري والاميال البلاغي من سكوري هديتي من قبل اندهائي جار وسيري لقصر دهائي هذا يوم ينفع سادقنا سدقهم لهم جنات تجدهم ينتهد إلى نال خالدين في عباس رضي الله عنه ورضوانه ذلك الفوضى العظيم لله ملك السماوات ولدي المعفين وعلى كل ذهن قدير بسم الله الرحمن الرحيم ولا مبدل لكلمات الله وجدوا وجاء جنات العظيم وارتجي من المفاذيب العظيم لو أتوجد وإنه الكريم ولي يسر من اروم أمدوا وإنه الباقي القديم وارتديق من خوارق تدوم أمدوا وإنه الباقي القديم وارتديق من خوارق تدوم مسليا على الذي جاد بني حبيبه قليله خير الأمين بآله وساب الغرم جوم وزعيد أبدا من الرجيم دعوت بمن يفرج الخموم مرامي أبدا بلا هموم دعوت به المستقيم وأنه فارق به كل سقيم لو أتوجه تواد القرور من وتعالى وهو العليم كن دواما يا عليم يا حليم وليسخر سرمة كل مليم لزعبكم دنيا وخرى يا رحيم أكثر ما علي سرمة رحيم ودعياتي وتزق لي المعين وسر مدر ردليا كلما يعوم عند الذي عندك فوق ما روم أبلي في ارتكني ما لا يريم كفتلا علي ربي بغلوم نافعة وتقني كل أليم عند الإله الأحد الله القديم أسمد الذي لو أم الدنيا دوم لسبي وعالج ومعالك أروم ولا يمازل بسر مدن أريم لك قتابي يا جميل يا كريم يا من لدي ما يفوق ما أروم أولي عظيما يا عظيم من عظيم أليس لي بتزليم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى <تصفيق> على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم كما أنت عليه الصلاة والسلام حوله وتبارك وتعالى تقول دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ونالعين سعاد أنزاء خيب بنفي من للحبيب خيب عاد باجل إلى القديم بعد ياتي من المطلب من المطلب المؤمنين المطلب بدن ولا زمن المطلب من المطلب من المطلب من المطلب من من المطلب من المطلب من المطلب من من ما من المطلب من المطلب ان تنعت فجار من القبور ومن كلوك ماوى قراصبين بابي زلل وقابال هو, هو الندم منذ عبوات عكس عائب الخدم رسولنا عمد نور الساكرين عليك بما تموت الكافرين عمد الموت عرو نور المسلمين عسل و منتقم من مجرمين لساب الغر الكرام الاقيار سهلت دنيا داول اصيان عاد الى بدر انت بوركما رجالنا المضوا و سبوا ويل لمن بالغلبل خالق وخالق من مؤاملٌ سلا عليه من فطرون قسوة دواء مخصية المخلصي فطرون إن عبدالعي قد لم يردون إن عاش منه ولا فيهم لم يخلقوا الله وليس يخلقون مثل من عبدالعي لا أدلقون ليس يشوق عاج في كوني عمر عاش كل بَارَزُوا بارزوا وقتاروا أقعنوا أخرى البدي يددار ينتقم مِمَّنْ ممن وَإِنَّهُمْ وإنهم لهم عنا لا يسرمون نجمج الفجار من براسما لو سماء والأرض مالك ثمن ظلم الذي لم للوايد القائد مدير القلمي، قال ما نزول الذي لم يسميه. للوايد القائد مدير القلمي، للمندقات كل مشركي. رمبو سلامي من سرقي. ملاج وخير الخلق عند المبدئ. موجل كل مغرد ومبدئ. وللعد علي ذان طرعاً لسواي في البر والبر وملك هوائي إبلي يزال بدري غير ناوي ومن عراضي خائب ونحوي وجوء أهل بجري جنف آمين زبل غيري جملة لآمين ألاه ربي ووقني خبه وقادني من بالمحبين لو ابي قبل عند اليمين ولي سوا ساغ كل خمين حب لله ولرسول وجل يطيبني بوسودي قاموا صلالي بسلام ربي اسد الهداه بكلام لا كل منها دري لغير قاعدني من ليس إله يسود رمض أبدا سلام مودي كل من لم يعبد لو جملج لم لا على سلام وردا من الكريم ابي لغير مسلم ومسمع بلا اي ورسول ظلم عدم ما بناه كل جاهدي دي امن دعيه لا ربي يا رب العالمين أحمدوا بزورهم يوم النذير الزمن بالآي ورسول ان في كل من قتل دريا من أبناء الزمن بالآي ورسول وسحابا لا زمن مناب وسحابا الى سوى ما ينتهي شيطان وإيبا تاب لنا لو لن ينهنا كر ولا بسوق ولا الذي إليه ما يسوق علم من العلم قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الغلق والأمر رب العالمين وإن قدم أحمد الأمين لآمد الموتار ما لم يفنيه ولا يكون أبدا محمد الفدن فوق التسليحة وفاق الجمعا والكروس المريا يجل غديما ضائلا وفاتلا من جهز إدعاق عبدا قاتنا نبينا عالف العداد الخيبة بسد من إجل الغديما غيبة سبحانه ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على زيدنا محمد وسلم الجنه أتوبة النصوح إن شاء الله تعالى لعبده الفقيره إليه الخبيبه محمد بن محمد إبن حبيب الأعفة الله تعالى وغفر عليه وغفره وليوارده ولعيباه وتقبل من واجئ توبة وخيراه من جميع عماله ووقعه كل ما يغاف منه أو يبره في الدار ووقعه كل ما يقربه إليه ويسره ويالبعه في الدار بجائع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه وجد وجد الذي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 نوي بدن إلى الله احد من كل ما جنيته طول الأبد وجود وجه لفعاتر سماء والارض تائباً محترما جعل جنب في أوادي عجل مفاوداً أمري إليه هو الذي يجد له لي وجمله قيوبي سترا وسلي الي في الدارين بمتفل مقايل الخيري وسعاد بالله بلا ترددي بزجر ولدي ديد ذا تخيبي جاد زنار مالز الجلالي وذي عتم تسد في طهوانه هواي الاهي الذي لا اشرك شيئا به و بالجدار يمسكون يقين اليقين من يوم لاحد في رجب للمود عود يددني لوجه ربي اعترق البدع مستمسكا بوجهي بسرعه لسبعني يا غفور يا شهيد وبك توفيقي اني لا اعوض لا وقد دينيك مقلعه إلى الذي رديده أهلي مزرعا ذكرك والحديث والإمام أسي وقبل كل آل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ستر نقدنا فهم لي الكتاب عن والحديث ولا تدلي موافقا يخيص أي بعدا وجعل بناءا ثابتا في الوسيم تبيدني بسر يا لذيف والذوار ذاك لا أحيه عند الذي غير رضاك لا ارى في سر والعلن كل يا قديم لك سما والعدم الملك يا احد وما سواهما من القلق عددوا شغلي يا كريم يا مقتدر من الجميع وفق ما من كل ما يسرني وينفع بجائما ثمات ومسفع أجيبي وسلسما سلما علي بالآل وزرني نعما وجات وجا إِلَيْكَ فِي رجب وابو مِنْ من تتبع المنتجب يفزع العبي بوسلي علي بدخيم يا تنفدري دودي اليك عم تتعب بقبري بجاكي توبي فانت امري والله بين ای بیاد دعوا و در لا خونا یاربان تر ذل جمل مکونا لگالیه بیا معامله بیا نزدیکی کلی مرداد از بلدشید رگالیه یا کریم بلکه حمدیه بزرگ قدیم رادیروان دیام کریم مرد با بما إلهي قلبي وقلبي لك بجاء المتبادر قربي عدا كونك سعاب لك وإنه, وإنه وإنه لفضلك نقي قلبي صالحا متعدا مربيا مرقيا بابا ودا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تجيب لنا بهمني ألا ضراراً ونشر من جوزي من إيموا والإنار أجيب جايل من جبا وصلياً مسلماً قال يدابع ربياً وجد في سليوم ربي بلياً لا كبيط بدين فقول مسلياً عليه وجلبي بِجَاءِ إِلَّا يَبْلَغُ الْمَرْءَ بِهِ أَجِبْ لَعَائِهَا فَإِنَّكَ الْمُجِينُ وَأَنْتَ الْمُتَرِجِبُ الْمُمْنِيِّ أَنْتَ الْجَوَادُ الَّا يُقِيمُ الرَّجَاءَ أَنْتَ الْكِرِيمُ مَنْ نَقَعَكَ وَلَجَاءَ نَاؤُ الْبَابِ لَا يُحْجِبُ أَنْكُلِ الْوَاقِفِ النَّدِيَ الْضُبُورُ عند القريب والمجيب الواجب عند الغني والولي الناجم وانا علي اليوم بالمختار جمله لما يا باري نسيني اليوم عن الاسرائيلي وما يداعي وجد لدي اقم يا دنب فيما فيما بدون الاسرائيلي ليل فؤادي ورد ذودي كل ما يواقلي أجل ودا حيث السماء منع لي بقصوف وفتوح مع سلامة وجدي سقع علي ما جرى بيرقباك من جهدي من الذي لا يرقباك أبقني عذابك بجائي من شد له خديما قل ليسامجا ورسولي واسأل ليسامجا على الرسول يسربي العلوم والعمل وهب لي اليوم بكل أمن نجس سلاجا بسلام منك عميل واجبه منك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ازواجه وصحبه وجعلني في السر والعلن يدي حنيفا وما انا من المشركين ابدا حماني عني الاقوان الممالي لغيري وهو كمالي ناجاني الذي لو الوجود ذاق المد والقادم هاوي ينقات تنبقى والمخالفة مغتادني لي ولا المخالفة هذا العيات يدزي القيامي بنفسي وعنده أو سيامي أورسني كتابو الوحدة وخادمي بيني وحده وحدة بالقدره بالقدرة والعلم والحياة بالإرادة مدى الذي سموله والبصر مع الْكَلَامِ لي من الله فضل الله قادر مريد عالم اي جميع لم يكن مظالم عَذَبَ ابا كل شيء أَوْ وغزو الذي حباب نفسه نبالي غيري متكلم ردا بغير أغبض درم من علي نفعله ودرج جاد والجذاب جاب يعلوه ملكني مجد في علم ممكن علي وتقمرادي بقولي نبت تعاسة ني ربي أنت وأقلك من اللّه وملكه هو أتبوء إلا بمبدأ القوى مخالف لمن لا أنغبوه لم يزل الله ولا يسير وانقادل بفنه من سير ملكني القرآن مغني الأنسر وكل من رام أزايا عسدان لقد ولا سال أشكره وبلساني وفادي أشكره ربع زيري وسفوري رعبها اني وقد وقع نوا امراضيا يدابو وقع زازاني رانا لغير زادي وعمد رانا يقوم لله رب العين وزانا لله بدون بدين نوالي غيري البدرين وزور كل منادر وقال <سؤال> وعزور أكرمني الله بجندي القمار عسالين ومنخر القمار براني العقب بن نسراجي وجابي المبين بن جراجي داق العامي إلى الكتاب حوزي به من مالك الكتاب انقادني الله بالعام أمالي لغيره ووذو الكمالي. صلى <تصفيق> الله على نبينا محمد بن عبد على المسلمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وتم كلمات ربك ولا يدوسك الورا لخيرنا بغير قديم وذاب ما يرنا ذهب الذال با على يد الامل بغير تعب وذاب من محمد صلى بالسلام قاد لي الكتاب أفضل الكلام من مالك يمجلو قير الصلاة ورامني من فراق القلات فارقي لذا بمن لخيرنا ساق العدابي وطيب مينا كلمني مجاد بصفائي بلا معادة ولا جفاية لو قلامي ولو مدادي وكانني بالحمد والسداد ما بيدي لغيري كاد يكون من المخال وأتاب لي سكون أتاب للباجنة والترهكوان من وجعاري المنافع البدي وقد تقبل سكوري وقد تقبل سكوري ببدي ردياني من رديد عنهم بغير سوء متمدد منهم بيستعث وقبعاني النهين بغير تصدر علي ويغمي بهي تقبل بلا إقالة وسلعي أخباب بلا مقالة فلما بل نيدا لمذيخائي كل يدي حما جباني بسم الله الرحمن الرحيم باحيينا و على ببقاء الامر اجل غيري ولي غيري نرى الى اقاد اجرنا سنا وزان كل له متصنا ابي جنيل عن عناد قبل حاج وكل دين يكرم من الباقي بلا إزمات وزب مقبوطاً بلا شمات يغنوني الباقي عن المعادي وسيراً عند عيام الضقادي نار قلامي ومدادي والجسد لزور الباقي انساني كما عم الأسد أبقى عني المهي الذي ليس يمور موزغنيا انيس لاحي بالي عربي بالغير لمرا في جادي وفي جاتي لمرا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومخدومنا وخليلنا وحبيبنا في الدنيا والاخره ظاهرا وباطنا وجارنا في الدنيا باطنا وفي جنات التي وجهناها ربنا وخليلنا وحبيبنا وجارينا في الدنيا والآخرة محمد وآل إبراهيم وسيدنا سلمان الله تبارك وتعالى ربي وخليلي وحبيبي وجاري في الدنيا والآخرة الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل يوم الخمي يخرج الدليل لا سبيل ولا سبيل يا رب كل وارد وما وارد أفيد لي كل كتاب اللقاء يا باجن من أبلي الله يا وعيبا ليس لوك كبيرا ليس يا من دفاني قبل كل من يجود ليس يا من كفاني قبل كل من يجور